إذ نادى ربه نداءاً خفياً قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعفوب واجعله رب رضيا يا زكريا إننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال رب أن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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ذكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَذَكَاهِ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبثت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود برحمان منك إن كنت تقيا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 فحملته فانتبثت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النقلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذفهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرت الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 اتبعني أهدك صراطا ثويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إن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 بِأَسْأَلُ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نبيا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 كَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةٌ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا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 ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بِهَا صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا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 تم شيئا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فإن